يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة يا أيها وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت مهاره إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم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 في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا أجرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ تُحْـنِـيـصٌ عَـلَـيْـكُـمْ بِـلْـمُـؤْمِـنِـيـنَ رَؤُوفٌ رَحِيـمْ لَقَـدْ جَاءَ أَسْـرَجُـلٌ مِـنْ أَنفُسِكُمْ مَا لِـيَـنَ عَـلَـيْـهِ مَـعَـنِـتُـمْ حَـنِـيـصٌ عَـلَـيْـكُـمْ بِـلْـمُـؤْمِـنِـيـنَ ان تول لو فقل حسبي الله لا اله الا هو فان تول لو فقل حسبي الله لا اله الا هو لا اله الا هو توكلت وهو رب العرش العظيم